علي التروات دام المصفى وباق الناس كلهم هو البكاء ha يوم او يا مال وعي ولي والولا انت المغيث والرجا علينا اي ماامنا يا نفس خيرنا بي أطلب النسخة الأصلية من مؤسسة وسام الخزعري للإنتاج والتوزيع الإسلامي حبه الدون يا شغل نادو عاليا في البلا في ذكره كان الصفاء ويبغي العلو وتبنجه يا بمه مننا من خره انت ما يذنو من باع علوك قد نجا يا مدركي عند البلاء قدك اروح يا ديمه Nafsa khairul amd بسب حبك يا كتهمن يا من بخير السمات الثواني وبذكره كل الليل راحي دبن سمان يا من بكل حياتي دبن سمان انت البهي Anta taksun alana Aliyna Aliyna Imamuna ya nafsu khairul anbiya ونشكر لكم استماعكم لإبداعاتنا في الهندسة الصوتية أكم المهندس فؤاد الراجل وكان التلوين والتثبيت